يقول الإنسان يومئذ أين المفار كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أي فعل بما فاقره كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق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 ما كان على قت فَجَعَلَ خلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأُوثة أليس ذلك بقادر على يُحِي الموتى